يقول سأل عندنا مكان خاص ندرس فيه العربية والتجويد ونستمع دروس العلماء فهل يجوز لنا أن نصلي جماعة فيه حينما يأتي وقت الصلاة أم نذهب إلى المسجد؟ الأول أن تذهبوا إلى المسجد لا سيما في فرنسا وفي بلاد الكفر فأعداد المصلين قليلة فكثروا سوادهم لكنه إذا لكنكم إذا كنتم جماعة وتحتاجون أن تبقوا تكملوا الدروس فصلوا في مكانكم هذا لا بأس به وقد كان يفعله جماعة من العلماء لكن الأفضل أن تصلوا في المساجد وبهذا القدر يكتفي والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته